بسم الله الرحمن الرحيم إ ن ا ارسلنا نوحا الى قومه أ ن ا انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم قال يا ق و م إني ل ك م ن ذ ي ر م ب ي ن أنعبد ا للعلوم ه واتقوه و أ ط ي و ن يغفر ك م من ن ذ ب ك و و ي الاسلاميه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 إنه كان غفارا ي ر س ل ا ل س م ا ء ع ل ي ك م م د ر ا ر ا ويمددكم ب أ م و ا ل و ب ن ي ن و ل ل ع ل ل ك م ج ن ا ت و ي ج ع ل ل ك م ي ه موسوعه النابلسي ل ل ه و ق ا ر ا وقد خ ل ق ك م ي ه موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا و ج ع ل ا ل ق م ر ف ي ه ن و ر ا وجعل ش م س س ر ا ج الله و ا أنبتكم من ا ل أ ر ض ن ب ا ا فيها ت ثم يعيدكم ي ك و خ ر ج ى ا موسوعه ا ل ن ا ب ل س ا ل ت س ل ك و م ن ه ا س ب ل ا فجاجا ق ا ل نوح إنهم عصوني و رب ا ت ب ع و ا م لم ي ز د ه م ا ل وولده إلا ه خ س ا ر و م ك ر و ا م ك ر الله كبارا ا و ق و ا ا تذرن آ ل ت ك م و ل ا ت ذ ر ن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إ ل ا ضلالا مما خطيئاتهم أ غ ر ق و ا ف أ د خ ل و ا نارا فلم يجدوا لهم من دون م و لا س و ع ل ى ا ل أ ر ض م ن ا ل ك ا ف ر ي ن إنك إن ديارا ت ذ ه للعلوم الاسلاميه